أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا تذكرون أنزلناها بينات لعلكم فيها آيات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 كان لفضيله ص ا ولولا د ق ي ن الدكتور محمد راتب ل النابلسي شرا ك م بل هو خير لكم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 إلا ج ا ء و ا ع ل ي ه بأربعة ش ه د ا ء فإذ ل م ي أ ت و ا ب ا ل ش ه د ا ف س ي ل ك ع ن د ا ل ل ه ه م ا ل ك ا ذ ب و ن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 سبحانك هذا بهتان هذا ع ظ ي م يعظكم ع الله أن ت و د و ا ل م ث ل ه أ ب د ا إ ن كنتم مؤمنين و ي ب ي ن ا ل ل ه ل ك م ا ل آ ي ا ت و ا ل ل ل ه ع ي م ح ك ي م إن الذين يحبون ه تشيع ا ل ف ا ح ش ة ف ي ا ل ذ ي ن آمنوا ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي أليم في م لهم ل عذاب ا د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة والله ل ي ع م و أ ن ت م د راتب ا ل الله عليكم ورحمته عليكم و أ ن ا ل ل ه رءوف ر ح ي م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خ ط فانه ت ا ا ل ش ي ط ف إ ن يامر بالفحشاء والمنكر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 وليعفو ا م س ا ك ن والمهاجرين و الله سبيل ل في ي وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم إ ن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب عظيم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 ا ل خ ب ي ث ا ل ل خ ب ي ث ن و ا ل خ ب ث و ن ل ل خ ب ي ث ا ا ت و ل ط ي ب ا ت ل ل ط ي ي ب ن و ا ل ط ي ب و ن ل ل ط ي ب ا ت أ و ل ئ ك م و ن مما ي ق و و ل ن م و يا و ع ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و لا ت د و ا و ت ا غ للعلوم ت ك حتى ت ت س س أ ن و الاسلاميه و ت س م و ى أ ه ه ل ذ ل ك خ ر ر لكم لعلكم ك ت ذ و فان لم تجدوا فيها أ ح د ا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إ ن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أ ز ك ى لكم والله بما تعملون عليم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 ولا يبدين زينتهن إ ل ا لبعولتهن أ و ابائهن أ و أ ب ن ا ء بعولتهن أ و إ خ و ا ن ه ن أ و بني أ و نسائهن أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه ن أ و التابعين غير اولي الاذبه من الرجال أ و الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن ب أ ر ج ل ه ن فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله مِنْ والله واسع ل ع ي م و ل ي س ت ع ف ه ا ل ذ ي ن ل ا يجدون ب ل ى ي غ ن ي ه م ا ل ل ه من ف ض ل ه و ا ل ذ ي يبتغون ن م الاسلاميه ك ت ن م فكاتبوهم م ت فيهم و ت ه مما لله الذين ولا موسوعه ا ل ب غ ا ء إ ن أ ر د ن ا تحصنا ت ل ب ت غ و ا ا عرض ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و م ن يكرههن فإن الاسلاميه ل ه من بعد إ ك ر ه ه ن ف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 مثل نوره ك م ش ك ا ت فيها مصباح المصباح في زجاجه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 ويذكر فيها موسوعه ا ب ا ل ن ا ب ل رجال رجال لا ل ت ه ي ه م تجارة و للعلوم ا ب عن ذكر ا ل ه إ ق ا ا ل ص ل ا ة وإيتاء ا ل ز ك ا ة ي خ ا ف و يوما ن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 ولله ملك السماوات والارض و ا ل ى الله المصير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 ص ر ف ه الهدى شركه دعويه ا ل غير ربحيه ذلك ذ ب ر ة ل أ و ن ا ل أ ب ص ا ر والله خلق كل د ا ي ف م ن من ه م يمشي ع ل ى ب ن ه و م ن ه م من ي م ش ي ع ل ى ر ج ل ي ل و م ن من ه م يمشي ع ل ى أربع يخلق ا ل ل ه م ا ي ش ا ء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 افي قلوبهم مرض ام اغتابوا ام يخافون ان يحيف َ الله َُّ عليهم ََِْْ ورسوله ََُُُ بل َْ أ اولئك َِ هم ُُ الظالمون َُِّ م ا كان ق و ل المؤمنين إذا د ع ه ا ل ى ا ل ل ه و ر س و ل ه ل ي بينهم ي ح ك م أن ق و ل و ا س م ع ن ا و أ ط ع ن ا و س ل ا م ف ل ح و ن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 كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه والله عليم حكيم والقواعد من النساء ا ل ا ت ي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أ ن يضعن ثيابهن غير متبرجات ب ز ي ن ة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 كالذين ي ؤ موسوعه ن ن بالله و ر فأذن النابلسي س ت ه غفور للعلوم ا الاسلاميه و بينكم ك د ع ء ب ع ض ك ب ع ض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 قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون إ ل ي ه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم